له ا ل أ س م ا ء الحسنى وهل اتاك حديث موسى إ ذ ر ا نارا فقال ل أ ه ل ه م كثوا إ ن ي انست نارا لعلي لعلي آتيق م ن ه ا ب ق ب س أ و أجد ع ل ه النابلسي ر هدى نودي يا موسى إني أنا ربك للعلوم ي ا ا الاسلاميه وأنا اخترتك اني انا الله لا إ ل ه الا انا فاعبدني واقم الصلاه لذكري ان الساعه آ ت ي ه اكاد اخفيها لتجزى, لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي اتوكا عليها واهش بها على غنمي, وأهش بها على غنمي ولي فيها م آ ر ب أ خ ر ى قال ألقها يا موسوعه ى ف أ ا ف إ ذ ا هي ح ي ة ت س ع ق ا ل خ ذ ه ا و ل ا تخف س ن ع ي د ه اسماء الله أ و ى ا ل ى ج ن ا ح ك تخرج غير بيضاء من س و ء تخرج بيضاء م ن غير س و ء آية أخرى لنريك أخرى من آياتنا الكبرى إلى ع ه النابلسي ر ر ي أمري و ح ل ا ل ع ق د ة م ن ل س ا ن ي يفقه ق و ل ي و ا ج ع ل ل ي وزيرا موسوعه ا ل ن د ب ه أ ل س ي وأشركه في أ م ر ي كي ن س ب ح ك ك ث ي ر ا ونذكرك ك ث ي ر اسماء إنك كنت ا ل قد أوتيت س ؤ ل ك ي ا موسى و ل ق د م ن ى عليك م ر أخرى ة أ إذ و ح ي ن ا ما إلى أمك س و ح ى أن ق ف ي ه في النابلسي و ت فقذفيه في ا ه في ا للعلوم ي م ف ق ا ل ب الاسلاميه س فليلقه ل اليم ي بالساحل أ خ ذ وألقيت عليك موسوعه ح النابلسي تمشي أختك ف ق و ل ه ل أدلكم ع ل ى م ن ي ك ا ل ف ر ج ع ن ا ك إ ل ى ا م ك ك ي تقر ع ن ه اسماء ت الله الحسنى ا ف ج ي ن ت ن ج ي ن ا ك من الهدى غ م وفتناك فتونا فلبثت في سنين أ ل م ي ن ثم جئت ع ل ق د ر يا موسى و ص ن ع ت ك ل ن ف س ي ه أنت وأخوك ب ح ي ا ت ي و ل ا ت ن ي في ذكري ا ج ه م ا ع و إن ف ق و ل له ا ق و ل لينا ل ا ع ل ه يتذكر أو يخشى أو ق ا ل ر ب ن ا إننا نخاف أن ي ف ر ط ع ل ي ن ا أ و أن يطغى ق ا ل ل ا ت خ ا ف إنني م ع ك م ا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 الذي جعل لكم ا ل أ ر ض مهدا وسلك لكم فيها سبلا و أ ن ز ل من السماء نائما ف أ خ ر ج ن ا به أ ز و ا ج ا من نبات شتى و الكلم ع ا أنعامكم إن في ذ الطيب ن العقيده والاعجاز ك م ت